إ ن الحمد ا لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن أ و ذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أ ن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل م ح د ث ة ت بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله فان للنصيحه في ديننا م ك ا ن ة عاليه ومنزله رفيعه بل إ ن الدين ا ل ن ص ي ح ة لذلك كان اهتمام الشرع المطهر ب هذا الجانب كبير ف ا ل ن ص ي ح ة هي الدعاء إ ل ى ما فيه ا ل ص ل ا ة والنهي عن ما فيه الفساد فهي ك ل م ة يعبر بها عن إ ر ا د ة الخير للمنصوح له يقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون إ ل ى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون والاحاديث الوارده في النصيحه واهميتها كثيره جدا حتى انها لتصل إ ل ى حد التواتر ومن احق الناس من هذه النصيحه واولاهم بها أ ولاه امورنا ومن يهدي شهرنا فانه بصلاحهم تصلح البلاد والعباد وبفسادهم يحصل شر كبير وقد جاءت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة م ص ر ح ة بوجوب النصيحه ل ل و ل ا و م ؤ ك د ة ل أ ه م ي ة هذا الواجب العظيم فعن ت ب ي ل الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين و عامتهم رواه مسلم يقول الحافظ بن عبد ا ل ف ض رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث أ ن من الدين النصح ل أ ئ م ة المسلمين وهذا أ و ج ه ما يكون فكل من واكلهم و جالتهم وكل من أ م ك ن ه نصح ا ل س ل ط ا ن لزمه ذلك إ ذ ا رجا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن خلق مسلم أ ي لا يكون معهن خلق المسلم غليلا فيه نفاق قال إ خ ل ا ص العمل لله ومناصحه أ ئ م ة المسلمين و ر ز و م جماعتهم ف إ ن ا ل د ع و ة ت ف ي ق من وراءهم رواه أ ح م د والترمذي و ع ل ى ب ي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أ ن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا وان تناصحوا من ولاه الله امركم ويسقط عليكم قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فقد جمع في هذه الاحاديث بين الخصال الثلاث إ خ ل ا ص العمل لله ومناصحه ل ل أ م ر ولزوم ج م ا ع ة المسلمين وهذه الثلاث تجمع م ص و ل الدين وقواعله وتجمع الحقوق التي لله ولعباده وتنتظم مصالح الدنيا والدين ومن ا ل آ ث ا ر ا ل و ا ر د ة عن ا ل ص ح ا ب ة في ذلك ما قال أ ب و الدردام رضي الله عنه لا إ س ل ا م إ ل ا ب ط ا ع ة ولا خير إ ل ا في ا ل ج م ا ع ة والنصح لله و ل ل خ ل ي ف ة وللمؤمنين عما وعن أ ن س رضي الله عنه قال السلطان ظل الله في ا ل أ ر ض فمن غشه ظ ل ومن نطعه اهتدى و أ ه ل العلم عباد الله قيدوا هذه ا ل ن ص ي ح ة ب ق و ا ب ط وشروط لا بد من توفرها م س ت ق ي ن هذه الظوابط من نصوص الشرع ومن أ ق و ا ل السلف الصالح ولا بد من تطبيق هذه الضوابط حتى تكون ن ص ي ح ة م ف ي د ة م ع ص ي ة ف ي م ا ر ه ا وما ي ر ج ع منها و ا ل إ خ ل ا ل بهذه الضوابط يفسد ا ل ن ص ي ح ة بل قد يؤدي إ ل ى فتن وبلاء وسفك للدماء و أ م و ر لا تحمد ع ق ب ا ه ا فمن تلك الضوابط أ و ل ا ا ل إ خ ل ا ص إزداء النصيحة وذلك ع د قصد م من حضام مقابل تلك النصيحة شيء الدنيا تلك و ل أ ن ا ل ن ص ي ح ة ع ب ا د ة ع ظ ي م ة فكان ا ل إ خ ل ا ص شرطا واجبا فيها و ا ل أ د ل ة ك ث ي ر ة على وجوب ا ل إ خ ل ا ص لله تعالى في جميع العبادات ومن ذلك قوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ولا يكون قصده أ ي ض ا إ ط ل ا ق سماء الناس عليه ب أ ن ه يواجه الحكام و أ ن ه من ا ل ش ج ا ع ة بمكان فهذا مخالف للاخلاص في ا ل ن ص ي ح ة وهذا من ملائنا ل م اليوم ل و ي ع ط اللسان في ذم ولاه الامر ليقول الناس عنه انه جديد ولا يخاف وهذا مخالف للشرع الحكيم ومخالف للاخلاص فطارت الشجاعه عند هؤلاء هي الطعن في ولاه امورنا يقول ابن النحاس ابن رحمه الله وهذه م س ل ة ع ظ ي م ة يجب التفضل لها والتنبيه عليها وتحقيق القصد قبل الوقوع فيها و إ ل ا فربما ناله مكروه في الدنيا وهو فيه غير م أ ج و ر بل آ ث م مزور ن وربما أ ف ض ى ذلك إ ل ى قتله فقتل ع الضابط ص ي يظن ا وهو انه من الثاني ان تكون ا ل ن ص ي ح ة سرا بين الناصح وبين الحاكم المنصور من غير جهر بها ف إ ن الجهر ب أ خ ط ا ء الحكام بين الناس من قبل الرؤيا ونشره في المجالس والمحافل والندوات وذكره على المنابر وجهلها منابر س ي ا س ي ة كل ذلك الفتن من مسببات وقد م مكيرات الضمن ن والذنات نيراته وهي والتكفير شرارة الخروج و جاء النص صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إ ع ل ا ن ا ل ن ص ي ح ة للحاكم ووجوبها سرا فعن عياض بن ظلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أ ر ا د أ ن ينصح لسلطان ب أ م ر فلا يبدله على نياه ولكن ل ي أ خ ذ بيده فيخلو به ف إ ن قبل منه ف ذ ا ه والا قد ادى الذي عليه له رواه احمد وابن ابي عاصم باسناد صحيح فهذا نص قاطع في كيفيه النصيحه لولاه الامر فلا يجوز لاحد ان يعارض هذا النص الصريح ب أ ف ع ا ل أ و أ ق و ا ل ل أ ي أ ح د كائنا من كان وقد جاء عن عدد من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم تقرير هذا المعنى و ت ج ي ن ا ل ك ي ف ي ة ا ل ص ح ي ح ة ل ن ص ف ا ل و ل ا ث ولزوم كونها في ا ل ل ه فعن سعيد بن د ب ي ر قال قلت لابن عباس امر امامي ب ا ل معروف قال إ ن خشيت أ ن يقتلك فذا ف إ ن كنت فاعلا ففي ما بينك وبينه ولا تعد إ م ا م ك وعن سعيد بن جمهان رحمه الله قال أ ت ي ت عبد الله بن أ ب ي اوفى رضي الله تعالى عنه وهو أ ح د ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محجوب البطل فتلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد قال فما ق ل ت انا ابن سعيد ج ه قال فعل م ا والدك قال قتلته الاتارقه اي فرقه من فرق الخوارج قال لعن الله الاتارقه أ ن ه م كلاء النار قلت ا ل أ ز ا ر ق ة وحدهم أ م الخوارج كلها قال فلي الخوارج كلها قلت ف إ ن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال رضي الله ي س وعن ك فأتهي بيته م ابن مسعود رضي الله عنه قال إ ذ ا أ ت ي ت الامير المؤمر فلا ت أ ت ي ه على رؤوس الناس وعلى هذا س و ى العلماء قديما وحديثا ق ر ر و ه في كتبهم وعملوا ورحمه الله من ومن ه الله م الضوابط في ا ل ن ص ي ح ة للحاكم أ ن تكون برزق وليه و ت ل ط ف من غير تخشين في القول وتعنيف في ا ل إ ن ك ا ر ومن الضوابط ا ل م ه م ة أ ي ض ا أ ل ا يحصل بانكاره منكر أ ك ب ر من ا ل ذ ي ب ا ن ك و ر ه فدور المفاسد مقدم على جلب المصالح عند تساويهما قيل لسفيان الثوري رحمه الله الا ت أ ت ي السلطان فتامضه قال إ ذ ا ا ن ب ث ف البحر فمن يسكره عباد الله إ ن مفهوم ا ل ن ص ي ح ة للحاكم يشتمل على كثير من ا ل أ ش ي ا ء ذكره يقول الامام محمد بن م ص ر المروزي رحمه الله تعالى ا ل ن ص ي ح ة ل ا ئ م ة المسلمين تكون بحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع ا ل أ م ة كلها و ك ر ا ه ة افتراق ا ل أ م ة عليهم والتدين و بطاعتهم في ط ا ع ة الله و ا ل ب غ ض ل لمن راى الخروج عليهم, عليهم وحب اعزازهم في ط ا ع ة الله انتهى كلامه رحمه الله فعليكم بلزوم مذهب ا ل س ن ة و إ ي ا ك م وقول ا ل خ ل ف أ ق و ل ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد عباد الله ف إ ن من أ س ب ا ب ضياع كثير من الشباب المتحمسين هم ر ؤ و س الجهال وانصاف العلماء الذين ا ل ذ يتوسدون ن ي القنوات والمنتديات ف ي خ ط و ن بغير علم فيضلون ويضلون يصرفون الشباب عن علمائهم علماء ا ل س ن ة و ا ل إ ي م ا ن ويعلقونهم ب أ ئ م ة الضلال من الخوارج والمبتدعه الذين لم يعرفو لا بعلم ولا بدين بل بالفكر والتكفير يقول العلامه محمد بن صالح ا ل ع ل ي م ي ن رحمه الله تعالى فالله والله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان و أ ن ل ا يتخذ من أ خ ط ا ء السلطان سبيلا ل إ ث ا ر ة الناس و إ ل ى تنفيذ القلوب عن ولاه ا ل أ م و ر فهذا عين المفسده و أ ح د الاسس التي تحصل ف ي ه ا ا ل ف ت ن ة بين الناس كما أ ن ملء القلوب على و ل ا ة الامر يحجز الشر و ا ل ف ت ن ة والفوضى وكذا ملء القلوب على العلماء يحجز التقليل من ش أ ن العلماء وبالتالي التقليل من ا ل ش ر ي ع ة التي يحملونها ف إ ذ ا حاول أ ح د أ ن يقلل من ه ي ب ة العلماء و ه ي ب ة ولاه ا ل أ م ر ضاع الشرع والهم ل أ ن الناس إ ن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم و إ ن تكلم ا ل أ م ر ا ء ت م ر د و ا على كلامهم وحصل الشرع و ا ل ف ت ا ل فالواجب ان ينظر ماذا سلك السلف تجاه السلطان وان يقبض الانسان نفسه وان يعرف العواقب وليعلم ان من يثور انما يخدم اعداء الاسلام فليست العبره بالثوره ولا بالانفعال بل العبره بالحكمه عندها كلامه رحمه الله وبعد ان ظهر لنا ان هذا هو منهج السلف الصالح لدلاله النصوص عليه وجد علينا ان نقتدي اثارهم وان نقتدي ولا نبتدي وان نتبع ولا نمتدع اللهم اصلح ولاه امور المسلمين اللهم, اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تعينهم على الخير وتدلهم على الرشاد والصدع اللهم أ ص ل ح البلاد والعباد اللهم اصلح البلاد والعباد الل اللهم ر ز ق ن ا اتباع سبيل المؤمنين وجنبنا البدع والمبتدعين اللهم اعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم والاموات وصلى الله وسلم على نبينا محمد